أعوذ بنور شيء في شلون وخذي يا رب يا رب يا رب يا رب şəhpsulət ailəsinin istənilən nəvərinə. Ya Allah, Allah, Allah. سلام سلام <تصفح> <جزيلا. تصفح> <تصفح> <ويستعليك> يا سلام يا قوه الا بالله الله اكبر يا حول يا قوه من ربنا اسمي اكني اسمي yeah Ya Rabbi, amiliya mövəna, bəyinə məyəfə qədim. Mövəqəti qəwiyy. الله اكبر ما الله ما شاء الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو اللي يعز صايا تسابق الصلاة لا يأكل أيوة. أجبر أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله, الله, الله اكبر ثاني الله, الله, أكبر. الله اكبر الله اكبر الله الله <تصفيق> اكبر الله هالله. الله يا ابو الله اكبر ده كده الشغل عليه الله اكبر الحمد لله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. يا سلام سوره قران حبيب. حبيب. حبيب. من يا سلام يا سلام يا عم الشيط. Ya dil. Ya نرفع ايدينا نرفع ايدينا الله اكبر لا روح هو ايه ما. الله ماشي qurun يا رب زين السلام عليكم <تصفيق> لله اعاد لله والنبي محمد شهاد لله حاضر حب. لله يا قوك قواك الله ربنا القوي بللنا <تصفيق> وبلنا انجا الله الله لانت حتى دائما بكم تحفير وهذه المسؤولة يعني الله وإن <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا رايح هتعد ده الشغل ده أصبر. الله اكبر عبد الله الله يا محمود يا <تصفيق> الشغل الحلو ده الشغل الراقي ده ايه الله اكبر الله اكبر يا سلام عليك يا حاج عمران جميل والله الله اكبر يا سلام والله عايزين احنا عايزين راجل يا راجل ان شاء الله حياتك نرفع الله اكبر يا شيخ والله الله اكبر والله من اننا بس و و الله اكبر محمد لسه فيها شغل كتير الله يعطيك العافيه كتير جو جو